تحية طيبة لكم مرة أخرى أيها الأخوة الحضور وأيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الدرس الماضي من شرح المد اللازم والمد العارض للسكون والمد المتصل والمد المنفصل إلى آخره من الدروس الباقية وإن شاء الله الجميع استوعب الموضوع والمد اللازم كما قلت بجميع أجزائه يمد بمقدار ست حركات إلا إن كان في الحروف فحي انطهر تمد بحركتين ونقص عسلكم تمد بست حركات والمد العارض للسكون يكون فيه التخير بين القصر والتوسط والطول والأفضل والأولى هو الإشباع أو الطول أن يمد بمقدار ست حركات اليوم إن شاء الله أيضا قرأنا بالدرس الماضي الصفحة الخامسة من سورة البقرة في الجزء الأول صح؟ واليوم إن شاء الله نتمنى نسمعها من بعض الأقوى، نسمع قراءات خاطر نشوف أكثر الكلمات صعوبة وأصعبها نطقا يعني، نبينها ونوضحها لكي نستفيد نحن وأنتم. من الحضور الآن منو اللي ما قرأ نهائيا من بداية دروسنا ولحد الآن؟ الشيخنا ما قرأ ذاك الدرس يعني القبلة أبدا؟ سبحان الله. انطيه الشيخ خليه يقرأ. ها شفتك ناوشت المايكروفون عبالي القراءة. صحيح صحيح كان اللي بجنبك خلاص آسف جدا نعم يا الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم عيدنا البسمة لا خلينا نسمع بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم حسنت إن لهم أن... وليس إن إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار من قول الأنهار تجري. آية, آيه... من... محرش هذا الألف يستفل فيقرأ استفالة لأن لقبل حرف الها فنقرأ الأنهار والراء مفخم نعم تجري من تحتها الأنهار أنهار. الأن... الأنهار لا بدل ما نقول ها نقول ها الأنها. الأنهار الأنهار لا تجري من تحتها الأنهار ها ها تجري من تحتها الأنهار كمل كلما رزقوا منها كلما روح رزق. رزق. رزقوا رزقوا من من كلما كلما عيدنا من كلما كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا طيب التنوين برا من ثمرة ثمرة من ثمرة رزقا قالوا طيب ما نقول من, من ثمرة رزقا مثل اللي يقول أشهد أن محمدنا رسول الله ما يصير يقول محمد رسول الله اتغام طيب هنا نفس الحالة كلما رزقوا منها من ثمرت شوف فراء مرقق ثمرت الرزقا قالوا كلما رزقوا من كلما الرزقا ثمرة قالوا هذا نسيت منها على كتيفك كلما رزقوا منها كلما كل رزقوا من ثمرة منها منها منها كلما رزقوا منها من ثمرة ها رزقا فوق الالف شنو؟ موجود لا, لا. يعني لا تقف شايفين بالشوارع حسنا الحمد لله انترست شوارعنا ممنوع الوقوف ما تدري وين توقف كلها ممنوع الوقوف هنا لا نفس الحالة لا يعني ممنوع الوقوف ما تقف هنا زين؟ فتكمل حتى لو كلمة واحدة بعدها يكفي وترجع تكمل من هذه الكلمة بس لا تقف عدها طيب رزق رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل زين واتوا به على كيفك مثل ما قلنا نتهجاهن حرب حرب واتوا به على كيفك واتوا على كيفك لا لا لا لا لا أنا قريتها واتوا من قريت قلت واتوا ذاك الدرس قلت لا. و اتوا واتوا واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره طيب ليش تختنقوا انت عندك علامه وقف على متشابهه ذاك الالف عليها لا ما نستطيع الوقوف عليها صح او عنده اما هذه المتشابهه فوق الالف صله يعني شنو يعني نقدر نقف يجوز الوقف والوصل او لا بس ما عندي نفس اقراها اقف عليها تعودوا دائما التزموا بعلامات الوقف خاطر هم المعنى كام هم انت مرتاح تفضل ولهم فيها الميم مع الفاء شنو حكمها ادغام فكانت موجود الميم مع الفاء ادغام الميم مع الفاء اظهار مع الفاء اظهار الميم مع الفاء حكمها الاظهار اظهار قلنا تدغم بس بالميم اللي مثلها واضح فتفضل لا تقول ولهم فيها ولهم فيها ولهم فيها ولهم فيها بعد بيننا الميم اكثر ولهم فيها ولهم فيها ولهم فيها ازواج مطهره طيب ولهم وهم فيها خالدون ليش تتلبس على الميم هي نفسها ولهم فيها نفس وهم فيها زين هن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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحسن طيب الله أنفسك لكن احنا نريدك تكمل ان الله لا وتكمل ان الله لا يستحي. تفضل. الله لا يستحي. فلما بعوضة فما فوقها طيب احسنت ان الله لا يستحيي ان يضرب ان يضرب شوف, شوف, شوف الضاد ساكنة اتبه لي وياي مو ان يضرب ما نقول ان يضرب ان يضرب ونفتحها ان يضرب مثلا ما بعوضة بعوضه ما نقول بعوضه لان هي تنوين فتح مو تنوين كسر طيب تفضل جزاك الله خير ان الله لا يستحي ان يغرب ما اي يضرب ما أن, يب... أن, يب... يب... يب... ان الله لا ضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها يلا أي يضرب. ما نقول يضرب لا تقول لا تحرك الضاد أي يضرب يض مو ض مو مخفف هذا مفخن طيب فاض أي مثلا يغ... أي ما بعوضا ما فوقها جيد بوركت فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا كلمه ربهم عليها علامه وقف كان الاولى الاولى منك ان تقف على كلمه ربهم خاطر يكون المعنى اتم ليش تربط اياها بعد واما الذين كفروا صح الصلاه اولى اذا اتممت المعنى طيب فاذا انعيشوا على كلمه ربهم فاما الذين امنوا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق قمر ربي وأم الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهاذا ما فلا الله الله الله أحسن تأحسن تأ إيش ويا إيش الجعو إيش ويا يقرأ زين يظلم بي كان ويهدي به دبي ما شاء الله هاي الضاد حبيب قلبي نفس يضرب هاي ضاد وليس الضاء لنقول التشغلت يضل لا تقول يضل. يضل يضل يض يض مو يضل. يضل يضل يضل به يضل فضح غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضاء ما نقول ولا الضالين طيب وشرحنا قلنا الضاء تختلف عن الضاد المعنى يختلف في الكلمات طيب يضل و وما يضل به إلا الفاسق أحسنت بارك الله فيك صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم قريب حبيبي جزاك الله خير طيب الله أنفاسك على هذه القراءة الحلوه والرائعة لكن حرف الضاد كما قلنا نقول يضل ولا نقول يظلوا وحدة من الأخوات تحب تقرأ يعني انتم آلان ما تعرفونها والنوب ما تريد تقرون ما يصير راح نسوي عليكم واجب تقرون يلا نريد واحد يقرأ نطيه يلا نطيهم خلي يقرون لدنك لدنك ارفع راسك ارفع راسك انت عراقي ارفع راسك ايه. يعني بس الأخذ جاي تقرأ في كل الدروس ما يصير احنا نريدكم تشاركون ليش قاعدين وحاطين مصاحب قدامكم خاطر تتعلمون الإمام علي عليه السلام ايش يقول يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه يعني يتكلم يا الله تعرفه فانتوا اذا كلكم ساكتين وتبوعون بوجهي صار احنا اكثر من 25 درس ما شاء الله انا من راح اعرف منكم الغث من السمين شو راح الجيد من الرديء ما يصير لازم تقرون هذا درس درس ماكو حرج ماكو خجل درس تقرون مو شرط تجويد مو شرط ترتيل مو شرط باي طريقه اقروا عادي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات شكوا بيها طبيعي جدا طيب فتشجعوا ان شاء الله بعد الاخت تخلوا وحده تتهيئة تقرأنا تفضل يا أخت الكريمة كملي افتحي المايكروفون خافغ القوة لفوق اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أعوذ وياك شلون بالاعوذي اعوذوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم بين الكسرة ما اللفظ الجلاله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لا تطولين الكسرة يعني انت لو أطخة لو أطلع مخة مثل ما نقول احنا زين وبشر الذين لا معذره نختي الذين ينقضون كنتم تابعوا ويانا لولا من الآية سبعة وعشرين نقرأ الذين ينقضون عهد الله نعم فضل الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فضل الذين ينقضون ين ين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق فأ... أختي الكريمة، عليك يا فج عهدي لو عهدة، الدال مفتوحة، طيب وياي نعم. جاوبيني جاوبيني، الدال مفتوحة مو؟ نعم طيب واليا مفتوحة، الذين ين مصحيح؟ نعم طيب فمنقول يون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ميثاق عهد, عهد, ميثاق ميثاق عهد الله من بعد ميثاقه اتو شو نقصت شوية الكسرة يا. عهد الله من بعدي عهد الله حجية تشفى بيش باعي تضحاك الحجية اللي بصفويش يلا كملي خل تقرأ <تصفيق> آه خل تقرأ تقول انتي وراها تقرين خل نسمع يلا فظل عهد الله من بعد ميثاقه من بعد من بعد ميثاقه الإمام الصادق عليه السلام يقول الذي يعالج بالقرآن له أجران أجر التعلم وأجر القراءة اللي يعالج يعني شنو يعني يقرأ بمشقف الأفضل واحد يقرأ ويصلحه لأ أحسن مما قاعد يقرأ أو قاعد ما يقرأ وما يعرف يلا فضل ويقطعون ما أمرهم الله به اختي الكريمه لا تقفين على متحرك زين تسمعيني نعم لا تقفين الله وقفت على الكلمه تقولين الله قولي الله به لا لت... لا لت... لا تقولين به امر الله به من نقف على متحرك واضحه هاي المعلومه ويقطعون ما امر الله به ليش الله, الله. انت شو مخلصه مدرسه ثاني متوسط. متوسطة متوسطه يعني اذا الضمه والفتحه والكسره تعرفيها طيب نعم زين منو بعد يقرانا يلا نطيها للاخت الكريمه هناك عبر المايكروفون جزاك الله خير خلي تقرأ الاخوات يلا احسنتي جزاك الله خير جزاء المحسنين ان شاء الله على الدرس القادم اريدك تراجعين هذه الايات زين وتقرين لنا اياها زين اشكرك جدا على تلافتك ما يخالف الارتباك والحياء ما يخالف ان شاء الله تقرونها افضل يا اختي الكريمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قررنا الذين ينقضون عيدين الآيات اللي قراتها اختك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أحسنت عهد الله وليست الله فضل الذين ينقضون عهد الله من بعد بعد ميثاقه طيب. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون, ويفسدون, ويقطعون... ويفسدون... معذرة. معذرة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون اللام مفتوحا ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون لو ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أحسن جزاك الله خير يكفي بوركتي بعد منت اطيها للأخت بالأخير عبروها خلي تقرأ يا الله يا الله جيدة قراءتكم جيدة ليش تخجلون تفضلوا. اجروا ثواب ان شاء الله كيف تكفرون بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم جيد كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا وصليها اختي عندك الكلمه فاحياكم خاطر المعنى ثم زين كيف تكفرون بالله وكنتم اموات فاحياكم جيد ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ثم إليه ترجع ترجعون بعد بينين ياها اكثر ثم إليه, إليه ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون أحسنت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نعم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات نعم. وهو بكل شيء عليم صدق الله مرة نريم. ثانية أريد شسعيدين هو الذي خلق لكم الآية الأخيرة هو الذي هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات أحسنتي وهو بكل شيء علي جزاك الله خير الجزاء المحسنين صلوا على محمد وآل محمد طيب طيب طيب اللهم صل على محمد اكو بعد وحده منكم تريد تقرا انطيها هنا للاخوان اريد واحد مقره نهائيا مقره نهائيا انطيها للاخ اللي يقر معذره بعد انت ان شاء الله يلا هنا هنا هنا اي انت مو توزع بكيفك يلا اتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان شنو هذا المد الى سبب شيطاني بس على كيفك لا لا لت ترتبك زين ما يخال هسه قلبك قام يدق على السريع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه بدون مد لان ما عندنا سبب هذا مد طبيعي لازم نمد حركتين يلا بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات احسنت وبشر الذين آمنوا وعملوا, وعملوا مو عملوا وعملوا وعملوا, وعملوا الصالحات إن لهم جنات على كيفك أنا ما أعبر لك وحده ما بها مجال عيدنا من البداية وبشر الذين, وبشر الذين آمنوا وعملوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها لأنها على كيفك وياي خلس معهم زيان هل سنت شبشتهم وحده بوحده وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات, أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم جنات وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أن ان لهم جنات تجري من عليك كيف أنا مو وقفت على كلمة جنات هسه تخون نفسك مو نفس عبد الباسط عليك يا بك اقرا على قد نفسك زين اضيف على كلمة جنات وبعدين نقول ان لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري مو جنات تجري تفضل ان ان لهم جنات تجري من جنات, جنات تجري من تحتها الانهار زين كلمه تجري بهاء لو كسره كسر كسره هسه خلينا نكتبها ان لهم جنات تجري يا بهاء لو كسره كم واحد يقول يا زين كم واحد يقول كسره هم خسرتو زين تجري اي ا هاي كبرها لا. راح اقوم على حزه حزورة زين زين سمعون. سمعون. سمعون. راح اقول على حزورة بهاي الياء هاي الياء ترسوم قران ريم اذا لقيتوها هيجي يعني تقرؤها بنقطتين واذا لقيتوها حرف حرف الالف تقروها تقروها آه طيب على قولة المصري استبيه الشيخ شيخنا عبان قال اريد تقول أنا انا قلت انا انا قلت آه تجري بها بيه يا اللي تنتج قلت قلت قلت, قلت, قلت قلت قلت انهم جننات تتجر من قلت تجري من تجري من يعني هذه الياء غير واضح قريت بس الكسره معك مفروض ديك تقراها فما طبي ان الجنه جنه تجري من تحتها الانهار اربع طايق طايق ان شاء الله ان شاء الله فضل. ان لهم جنات تج... تجري جعلنا البناته راح راح نعطيك ايه قرانيه دوريها بها يا اسره ماشي اريدك تطلع لنا القرآنية القرانيه الله او يدعو الرحمن ايما تتدعو فلاسماء الحسنى طيب ادعو الله ادعو ادعوا ادعوا أي ما انا ايما تدعو فله الاسماء الحسنى هاي طلعنا اياها بسورة بالدرس لا لا لا ما تجاوب عليها احنا قلنا ممنوع لازم نعرفها بدون مساعدة لا بها مساعدة صديق ولا بها اتصال ولا بها رأي جمهور ما بها هذه العقوبه هي ما بها بها مساعده زين احسن جزاك الله خلي كم يكمل الاخ اللي بعدك باقي لد لدقائق لد على انتهاء الدرس خلي نسمع منك حبيبي. أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أريدكم العين. صحميه من حروف التوسط نسميها بالصفات بس اهتموا بحرف العين لنقول وعملوا وعملوا لا نقول وبشر الذين امنوا وعملوا ص... وعملوا صح في عين